بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل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 Eskinu مِنْ حَيْثُ fussakatum, mi ujjidikum, وَلَا ujjidikum, ujjidikum, ujjidikum, ujjidikum, كُنَّ ujjidikum, ujjidikum, ujjidikum, ujjidikum, ujjidikum, ujjidikum, ujjidikum, يَضَعْنَ حملهن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 لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاين من قريه اتت عن أمر ربها فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فزاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسول يَتَلُعَلَيْكُمْ آيات الله مبينات لِيُخرِجَ الَّذين آمنوا